ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إِنَّهَا لغى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ الإنسان خُلِقَ نوعى